إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم فرج هم المهمومين ونفّس كرب المكروبين وقض الدين على المدينين وشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم شفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم شفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم شفي مرضانا ومرض المسلمين برحمتك.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 وان عيوننا لا تدمع وانا على فراق حبيبنا وجابرنا لا محزونون اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر لجابر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 وحشته في القبور وآمنه يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم إن جابرا في ذمتك وحبل جوارك فقه من عذاب النار فقه من عذاب النار فقه من عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام الله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 اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثن والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقل قابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقل قابنا من النار اللهم اعتقل قابنا ولقب والدينا وأزواجنا وذريةنا وأصحابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرض عنا إلهنا إلهنا إلهنا ومالك رقنا وسامع نجوانا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبون والمحب لا يعذب حبيبه فحرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فجعلنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من سوء وبلاء فصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر له من ذنبه اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم لا تحرمنا أجرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم, أغثنا> <اللهم سقيا رحمة. لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد برحمتك يا أرحم الراحمين اعفو عنا اللهم عفوا عنا اللهم انك عفوا وتحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ارض عنا فان لم ترض عنا فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا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 اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين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 اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد ويا خير من آوى إليه طريد إلى, إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولدنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذه أيدينا مرفوعة إليك.